من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلنا مزموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كن لن نمد هؤلاء وها من عطا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ إِنَّ بِرَيْبِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ۗ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ واكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عنه فان كَلَّ كِبَرَ احَدُهُمَا او كِلَاهُمَا فَلَا تَخُن لَّهُمَا اثِمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا تَلَأْتَ كُن لَّهُمَا اثِمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَخِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ يَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا قَانِتِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا